جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب ان تردد هذا الدعاء أ ك ث ر من م ر ة في هذا اليوم واستحضر قلبك و أ ن ت تذكر هذا الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أ م ت ك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في ق ض ا ء ك أ س أ ل ك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أ و أ ن ز ل ت ه في كتابك أ و علمته أ ح د ا من خلقك أ و ا س ت أ ث ر ت به في علم الغيب عندك أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي جرب جرب جرب جرب